وغير نصب سابق في النفي قد ياتي ولكن نصبه اختر ان ورد وان يفرق سابق الا لما بعد يكن كما لو الا عدما والغي الا ذات توكد كلا تمر بهم الا الفتى إلا العلا وان تكرر لا لتوكد فمع تفريغ التاثير بالعامل دع في واحد مما بي الا استثني وليس عن نصب سواه مغني ودون تفرغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزمي وانصب لتأخر وجئ بواحدي منها كما لو كان دون زائدي كلم الا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الاولي واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثن بإلا نسبا ولسوان سوان سوائن جعلا على الأصح مال غير جعلا واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا وجرر بسابق يكون ان ترد وبعد منصب وانجرار فتيرد وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن صبى فعلان وكخلا حاشا ولا تصحبما وقيل حاشا وحشا فاحفظهما